مِثْلُكُمْ أَفْتَاتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ ۖ قُلِ الرَّبُّ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هو شاعر فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ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 شاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصنا من قرية كانت ظالمة وأنشانا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا باسنا إذا هم منها يركضون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 كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأيك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون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 قد كنتم أنتم فِي في ضلال مبين قالوا أجيتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله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 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه مِنَ القرية التي كانت تعمل الخبائث إِنَّهُمْ كانوا قوم سوء فاسقين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 10. فانجرنا له ويساعدنا له ويجبوا أنه إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 11. فاستجب ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إذ نادا رَبِّ لَا لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْدَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَ نَارَ غَبَوْنَ وَرَهَبَوْنَ وَكَانُوا لَنَا خَاسِعِينَ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 فَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُوَمِّنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبٌ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا كُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَا جُوجُ وَهُمْ مِن كُلِّ حَدَبٍ يَسْلُونَ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 وَإِنْ أَدْرِ لَعَنْهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ۖ وَارْبَحْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ